بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. Islam-dashcall.com.